بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحواس نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 بلْ تُثِرون الحياة الّنْيا والآخرَِةُ خَيرُ وَأَبِخَا إ هذا لَ الصُحُ في الأُول صُحُ فيِي